الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وَأَلْقُوهُ فِي رَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا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 قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون فلما ذهبوا به اجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب Waأَ hayna ilay hila tunabbi أَ nahum biamrihim ha wahumla yasho Waja abahummaayha Abna nästäbiqua Yusuf, teräkna Yusuf, engd metä engna, faakaluhu zib, womaa ante bi muemillana, wolokna sadiqin, <authorimizin> wajaau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 قال يا بشر هذا غلام وأسموه بضع والله عليم بما يعملون وشره بثمن بخس دراهم معدودة واشراوه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لراته اكرمي تخذه ولدا، وكذلك مكننا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَذَّبَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مثواي إنه لَا يفلح الظالمون ولقد همت بِهِ وهم ما بها لولا آربها نربه كذلك لنصرفع عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 إنا لن فِي في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متك أو آتت كل واحدة منهن سكينا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 ما يدعونني اليه قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم من الجاهلين. فاستجاب لَهُ ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى حين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 ثَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ illa إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أن لا تعبدوا أَلَّا تَعْبُدُوا ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه. قبضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكري عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الله أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٍ يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا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 إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِ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 قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ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 Inna nafsa lammarataun biassuuk illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafoorun raheem Allahumma